قد فزت يا قد فزت يا قد يا رمز العلا فخرا وماني لا أفخر واصحت بأعلى الصوت قد فزت يا غندر هيا بطل الأبطال حار يراعونا فما يدري ما نمني وما يدري ما رمز العلا فخرا ومالي لا أفر راصحت بأعلى الصوت قد فزت يا غندم أيا بطل الأبطال حار يراعوها فما يدري ما نمني وما يدري ما سطل وما جد دموع العيني حزنا وفرحاتا فما كدت من هول المصيبات أن أمسر وعيني قد جادات من البين أدموعا وقد حفرت خدا على خدنا أحمى وتبكيك أم ما تمل شدودها وإخوان صدق النار ساعه عثير انت تبيع النفس لله طائعا في ارض الوضاء فيها الربح خرجت تسل السيف تشهر حده بوجه عدو أظهر النبئيذ كالشر خرجت لتعدو في حلوقهم لتشهر سيف الحق أن تغرز الخنجار فارجت لتحمي أمة الضعب أجدها وصارت فذوق المهرى من ذلها سكر تقب المولى شاهدا منعام الضيار الرحمن في ساعة المحش مهما طاع مجدها وصارت تذوق في <تصفيق> ساعه